أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة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 جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وَنَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ الْمَسَاءُ كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقية التراقي وقيل من راق وَنَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَنَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاءِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم المساق ربك يوم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفتا من يمنا ثم ما كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأذن فأيحسب يترك أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن قفا من مني يمنع؟ ثم كان علاقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.